وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوح إليهم من أهل القرى، أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَظُرُو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَذَاوُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ تَقَوَّفُوا أَفَلَا تَعْفُلونَ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 ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولا تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون